الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَتُثِيرُ سَحَابًا فسقناه إلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير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 فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلى يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 حلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون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 وَلَمْ نُعَمِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَا تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أروني ماذا خَلَقُوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا